بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 فَقَالَقْنَا الْبُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا اللَّحْمَ جِلْدًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ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 وَأَ زَلمَانِنَ السَّمَائِمَا أَنْ بِقَدَرٍ فَأَسكَن النَّهُ فِي الأل وَإِنَّا عَ ذَهابِ بِهلَ قَادِِون فَأَن شَأْنَّ لَكُمْ بِِيدًَاَِّ خَيْلٌ وَأَعنابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ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 مسلوكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء اولم لانزلنا لائكه مما سمعنا بهذا في اذا الاولي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 فَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وإن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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنْ مَا تَأْكُلُونَ مِنْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَم لَكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَّهَاتَ هَيَّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بمبعوثين.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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمنا بِئِذٍ أَدْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مَا تَتْرَاكُ لَمَّا جَاءَ أُمَّةٌ وَرُسُلُهَا كَذَّبُوا فَاتَّبَعَ مَا بَعْضُهُمْ أَحَادِي فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى شرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فَقالُ أَنُؤ مِنُ لِبَ شَغَْننسْلنَا وَقَومُهُ مَا لَنَاعَابِدُون فَكَذَّبُهُ مَا سَكَوا مِنَمُهلَك وَل قَدَ آادتَنَا مُوسَلكِتَابَلَ عََّهُم وَجَعَلْ مَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ عَبَوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزد بما لديهم فرحون فذغهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبدين نزارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في القيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في ضره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك ولهم اعمال من هم لها عا حَتَّى إِذَا أَقْدَمُوا غَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَأُرُونَ لَا تَجَأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُصْرَفُونَ قد كادت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهدرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم مَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بَهِجًا بَلْ غَاؤُهُم بِالْحَقِّ وَأَثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر إلا لجوا في طريانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.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 يَدَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُدبِّرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُصْرَفُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ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 تُبَاهَا نُورُهُ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ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 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحقرون حتى إذا جاء يرجون الى ان اعمل صالحا فيما ترت كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزق الى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالبون قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى ان تواكم ذكري حتى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 فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأما نكم الي لا ترونه فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو لا اله الا هو رب العرش الكريم